Ulrike Ramadan, ulrike wa ulrike Ramadan, ulrike Ramadan, ulrike Ramadan, ulrike haten Allah على قلوبهم وعلى en وعلى hun oren ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول ze بالله وباليوم الآخر وما هم, وما هم بمؤمنين.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 وأنزل من السماء ما وانزل من السماء ما فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا, فأتوا بسوره من مثله وادعوا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 فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار كلما رزقوا منها من ثمره رزقوا قالوا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوه به متشابها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 فَقَالَ أَنْبئُنِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قال يَا آدَمُ أَنبِهِم بِأَسْمَائِهِم فَلَمَّا أَنبَأَهُم بِأَسْمَائِهِم قَالَ أَلَمْ أَقُل لكم, لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ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 وَقُلْ لَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَاعٌ إِلَى حين فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ قل لَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِنَّ مَا مني هدى مِن تبع فَمَن فلا خوف فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ يحزنون والذين كفروا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أولئك أَصْحَابُ النَّارِ هم فيها خالدون يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واوفوا بعهدي واوفوا بعهدي اوف بعهدكم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 en in haar leren de kerk van de وَأَنِّي فضلتكم عَلَى الْعَالَمِينَ وَاتَّقُوا يوما لا تَجْزِي نَفْسٌ عن نفس شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ منها شَفَاعَةٌ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أَبْنَاءَكُمْ, يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فرعون وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتخذتم الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظالمون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 وَإِذِ استسقى موسى لقومه فقل اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين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 قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقره لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بقره صفراء فاقع لونها فاقع لونها تسر الناظرين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 ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا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 وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصَّلَاةَ الصلاة الزَّكَاةَ ثُمَّ ثم توليتم قَلِيلًا قليلا منكم وأنتم مُعْرِضُونَ معرضون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 ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا, وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم تظهرون عليهم بالإثم والعدوان.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 ويوم الْقِيَامَةِ يردون إلى أَشَدِّ العذاب وما الله بغافل عما تعملون أُولَئِكَ الذين اشتروا الْحَيَاةَ الدنيا بِالْآخِرَةِ فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون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 وَإِذَا قِيلَ لهم آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نؤمن نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لما معهم مَعَهُمْ قل فَلِمَ تقتلون انبياء الله من قبل ان كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتَّخَذْتُمُ العجل من بعده وانتم ظالمون وَإِذْ أَخَذْنَا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بِقُوَّةٍ واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وَأُشْرِبُوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما بِهِ به إيمانكم إن كنتم مؤمنين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 ولا دجنا لهم احرص الناس على حياتهم ومن الذين اشركوا يود احدهم لو يعمر الف سنه وما هو من العذاب وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر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 من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فَإِنَّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ وَلَقَدْ أَنزَلَ بينات آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ منهم بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ من عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كَأَنَّهُمْ, كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس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 وَلَبِئْسَ ما شَرَوْا بِهِ انْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ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 ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا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 فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وَقَالَتِ النَّصَارَى وَقَالَتِ وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب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 ان الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والارض كل له قانتون بديع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون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 انا ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسال عن اصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى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 وَاتَّقُوا يوما لا تَجْزِي نَفْسٌ عن نفس شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا ينصرون شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ وَلَا هُمْ ينصرون وَإِذِ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فَأَتَمَّهُنَّ قال إِنِّي جاعلك للناس إِمَامًا قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين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 ان طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود واذ قال ابراهيم ربي جعل هذا بلدا امنا وارزق اهله من الثمرات من امن منهم من امن منهم بالله واليوم الاخر قال ومن كثر فامتعوه قليلا ثم اضتروه الى عذاب النار وبئس المصير واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا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 وَأَرِنَا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم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 قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إِنَّ اللَّهَ اصطفى لكم الدِّينَ إِنَّ اللَّهَ أَصْطَفَ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ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 تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارا تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا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 وما أنزل إلى إبراهيم وإسмаيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أُوتِي موسى وعيسى وما أُوتِي موسى وعيسى وما النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون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 صبرت الله ومن أحسن من الله صبرته ونحن له عابدون قل أتحدوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون ام تقولون ان ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط كانوا كانوا يهودا او نصارا قل انتم اعلم ام الله ومن اظلم ممن كتم شهاده عنده من الله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 وكذلك جعلناكم امه تن وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعل القبلة التي كنت عليها الا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 وَإِنَّ فريقا منهم ليبتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أَيْنَمَا تكونوا يأتي بكم الله جميعا ان الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وانه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام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 قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون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 ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون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 فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لآيات لقوم يعقلون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 وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كروه فنتبرا منهم كما تبرا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار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 ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن ولكن البر ومن آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال, وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب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 كتب عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الوصية للوالدين, الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم فمن خاف من موسى جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم, لعلكم تتقون اياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى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 فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون لَكُمْ لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لِبَاسٌ لباس عَلِمَ علم الله أنكم كنتم تختانون فَتَابَ فتاب عليكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكنوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل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 وليس البر بان تاتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من ابوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم والفتنه اشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه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 فمن لم يجد فصيام ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ في الحج وسبعة إِذَا رجعتم تلك عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذلك لمن لم يكن أَهْلُهُ حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أَنَّ الله شديد العقاب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 والملائكة وقضي الامر وإلى الله ترجع الامور سال بني اسرائيل كم اتيناهم من ايه بينه ومن يبدل نعمه الله من بعد ما جاءته فان الله شديد العقاب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 فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس, ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه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 أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما, ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى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 قل ما انفقتم من خير فللوالدين والاقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فان الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم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 وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام واخراج اهله منه اكبر وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنه اكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك, فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون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 والله يدعو إلى الجنة والمغفره بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن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 والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم, ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فَإِنْ فاءوا فإن الله غفور رحيم وَإِنْ عزموا الطلاق فَإِنَّ الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرؤ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 ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أَوْ تسريح بِإِحْسَانٍ ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا, إلا ان يخافا ان لا يقيم حدود الله فان خفتم ان لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افترتا به تلك حدود الله فلا تعتدوها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 إن ظننا أن يقيم حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيَاتِ الله هزوا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 وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ إِذَا سَلَّمْتُم بالمعروف واتقوا بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعل في أنفسهن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في انفسهم بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة نساء او اكننتم او اكننتم في انفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سروا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله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 ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا مَتَاعًا بالمعروف حقا على المحسنين وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم وقد ثردتم لهن فريضة فنصف ما ثردتم إلا, إلا أن يَعْفُونَ أَوْ يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أَقْرَبُ للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فاذكروا الله كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ يتوفون منكم ويذرون أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم متاعا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ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 أن يأتيكم التابوت فيه سكيلة من ربكم وبقية, وبقية مما ترك آل موسى وال هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لايه لكم إن كنتم مؤمنين فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مبتليكم بِنَهَرٍ فمن شرب مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي ومن لم مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده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 ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا قالوا ربنا عَلَيْنَا علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا, وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بِإِذْنِ الله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 منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات بِرُوحِ بروح القدس ولو شاء الله مقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا, فمنهم ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما مقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتيا يوم لا بيع فيه ولا لا بيع فيه ولا خله ولا شفاعه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 فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تحيي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تؤمن قَالَ بَلَى ولكن ليطمئن قلبي قَلْبِي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 الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذلهم لهم أجورهم عند, عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا, وتثبيتا من انفسهم كمثل جنة بربوة اصابها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 الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 والله لا يحب كل كفار أثيم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاه وآتوا الزكاة, واتوا الزكاه لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 لا تظلمون ولا تظلمون وان كان ذو عسره فنظرة الى ميسره وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله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 أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّهُ وَفَلْيُمْلِي الْوَلِيُّهُ بِالْعَدِلِّ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِنْ مَنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَاً ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى ولا يئب الشهداء اذا ما دعوا ولا تساموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله ذلكم اقسط عند الله واقوم للشهاده وادنا الا ترتابوا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 لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا